مسائل الامل والتفاؤل رغم ان اللي حتسمعوه دلوقتي ميني ابديت بس التحديث ده تحديدا كل اعضاء فريق ميري اف ام اصروا انهم يشاركوا فيه كل واحد حط لمسته سواء في صور الابديت الاعداد التراكات الاغاني الفواصل كل حاجه ومفيش اي اسامي حتتقال عشان تبقى الرساله واضحه وعامه وقويه O bedraag, ja, We zijn de libanese, ja, een sterven. Het domme maar de حضرة المشير محمد حسين تنطاوي كل سنة وانت طيب انت ترقيت السنة اللي فاتت كنت وزير السنة دي بقت الرئيس بعد ما كنت هتسقف لجمال بعد ما يورس ابوه بقت انت الرجل الاول ولأنك صنعت لنفسك صورة البطل منقذ البلاد حامي الثوره وزرعت الصورة دي في عيون المواطنين والشرفاء انت من حقك تحتفل بس هتحتفل لوحدك انا مش هحتفل معاك لاني مش حاسس بالتغيير لان عندي صورة لسه ما كملتش عندي اهداف لسه ما اتحققتش وشهداء والمصابين حقهم لسه ما رجعش سيادة المشير مش هعطالك عن احتفالك بس عايز اقولك حاجة كموناتك دي مش هتعوض ام فقدت ابنها وان ابطال زي احمد حرارة وردع عبدالعزيز مش هشوفوك وانت بتحتاج لان بشواتك الجدعان سرق نور عن يوم ازاي عايزني احتفل معاك وانا عندي 12 الف صاحب مرميين في سجونك الحربية ازاي عايزني احتفل معاك والنهاردة اربعين الشيخ عماد إزاي عايزني يحتفل معاك والنهاردة عيد ميلاد زميلي علاء عبد الهادي علاء ما كانش يبى الضغط علاء كان في خمسة طب كان طالب زيء ومات برصاصه وعلى فكرة لو كنت أشت معانا في مصر شوية كنت هتعرف ان كل سنة وانت طيب ممكن يكون لها معنى مختلف خالص حضرت المشير المكلف بإدارة شؤون البلاد بقرار من قائدك المخلوق لو ما كنتش واخد بالك يعني. الصورة مستمرة وحتنتصر. <تصفيق> Zeltu oltana misraga te namens raga, samana gaat ma bij sama, mijf kollishara? Samen is die wat kanchisama, wat kwassert koll ben daar warm en chill, maar kent na. de stad. de في نكتة بيقولها الناس لبعضهم لما بيحب يغلسوا او بمعنى ادق ينفخوا على بعض يقولك ازاي تدخل في التلاجة في ثلاث خطوات وتلاقي الاجابة افتح التلاجة دخل الفيل بقفل التلاجة دلالة النكتة دي بعيدا عن حالة الانتفاخ اللي حتجيلك في موضع متفرقة من جسمك هي ان اي حاجة مهما كانت درجة استحالتها ممكن تتعمل بكل بساطة بس بشرط يكون عندك حاجتين مهمين جدا الخيال الواسع والإرادة القوية ده يمكن اللي يفسر لنا ليه المجلس العسكري قاعد من عشر شهور وشكله لسه مكمل معانا كمان شوية سمع واحد بيقول لي خيال مين يا بو خيال هم العواجيز دول عندهم رحلة الخيال ولا يعرفوه حتى احب اقولك ان الحاجة قوم الاختراع والمجلس محتاج يبقى خياله اوسع من المحيط الهادي عشان يبتكر من الحيل والقلعيب ما يكفل له البقاء في السلطة اطول فترة ممكنة ومفيش مانع لو للابد كمان لان ده الضمان الوحيد ان ما يترميش زي كلاب السكك في السجن ويتنفخوا في المحاكمات على الفساد السياسي والمالي في عهد المخلوق. ده كفاية اصلا الجرائم اللي حصلت في العشر شهور دول واللي الوحدها كفيلة بانها تواجيهم الدار الاخرة رميا بالرصاص وبعدين تعال هنا تفتكر انت انه ابليس اللي يفكر في فكرة زي موضوع الاستفتاء على بقاء الجيش او لا تفتكر انت أنه إبليس ممكن يقلب الحقائق فيخلي مشاركتك في الاستفتاء اللي فات سواء بنعم أو لا هي تأييد للمجلس العسكري لأنك شاركت في شيء هو دعا إليه وتقول لي ما عندهمش خيالي حتة الإرادة طبعا مش محتاجة توضيح قلنا مش عايزين عمال وفلاحين عمل 50% عمال وفلاحين قلنا مش عاوزين انتخابات من النظام الفردي عمل ثلث المجلس فردي قلنا عاوزين رئيس وزراء ما بين الأسامي دي جاب لنا الجنزولي قلنا مش عاوزين وثيقه المبادئ الزفت دي نلاقي اللي هو ممدوح شهين يقولك لم ولن نتراجع عنه إرادة قوية وصخرة تتحطم عليها آمال الجميع بس عاوز الحق أنا لا ألقي باللوم على المجلس بس إحنا برضو السبب إحنا نخينا بسرعة قوي وسلمنا بدري بدري إحنا كان عندنا الخيال الواسع وحلمنا مننا نشيل مبارك وحققنا الحلم بس ما كانش عندنا الإرادة القوية الكافية إننا نكمل الحلم للآخر عشان نقوم منه على مصر جديدة شمسها منورة من غير نصر وضبورتيني كانش عندنا الاراضة القوية الكافية ان نكمل المشوار للاخلي وجه نص الشعب في نص السكة وقال لك هتخربه البلد قال يعني هي كانت باريس مثلا ما كانش عندنا الاراضة القوية الكافية بس دلوقتي لازم تبقى عندنا ان تكون او لا تكون هذا هو السؤال في الستينات من القرن الماضي العالم كله كان مولع بسبب حاجة اسمها صورة الشباب انقلاب ثقافي كامل ايه مجال الانقلاب ده؟ كل حاجة ممكن تفكر فيها الحريات، السياسة، الفنون، المساواة، كل حاجة عارف السود اخدوا حقهم امتى في امريكا؟ الستينات تعرف امتى شكل المجتمع الاوروبي تغير من مجتمع تقليدي الصورة العجيبة الموجودة دلوقتي الستينات نجاح منقطع النظير في تغيير المجتمعات على الرغم ان كل صورات الشباب دي تقريبا فشلت اه الشباب اتكلموا عن ان انصاف الصورات مقابر للصوار واعتبروا انهم خلاص انتهوا وفشلوا بس التغيير فعلا حصل لسبب مهم قوي المستقبل مين اللي معاه المستقبل فاكرين في فيلم بريف هارت المشهد اللي سوفي ماركو بتكلم فيه ملك انجلترا وهو بيموت واما حبت تعذبه قوي قالت له ان ابنه وريثه مش هيخلف منها وان سلالته هتموت وان ابنها في الحقيقه يبقى ابن ويليام والاس على الرغم من ان الملك في اللحظه دي كان في اقصى قوته وهزم خصمه ودمر الثوره بس الثوره غلبته في ملعب ملوش سيطره عليه المستقبل المعركة دي أنا وإنت وكل واحد نزل معانا أي ميدان بيخدها كل يوم كل يوم بنتعارك مع ناس مش مؤمنة بالتغيير كل يوم بنحارب علشان نفهمهم إن كنا نقبل بوضع غلط لإن مؤقت مش حل أبدا الحياة نفسها مؤقتة وتنازل ورا تنازل بينتهي إن مبارك يحكمنا 30 سنة أنا عارف إنك زعلان وإنت شافي المنافقين لسه زي ما هم اللي كانوا بيطبلوا للمبارك بيطبلوا للعسكري اللي كانوا بيقولوا الشباب 25 روحها ودول مش شباب 25 وبعدها نزلوا يحتفلوا كأنهم هم اللي عملوا الثورة هم هم اللي النهاردة بيقولوا ان اللي بينتقد المجلس مش هم شباب الثورة أنا فاهم شعورك شايف الأجيال اللي اشتغلت في الجامعة وهي مصنفة على مستوى العالم ووصلت بيها النهاردة للحالة دي وبرضه ليهم معين يجوا يقولوا ان مشكلة الجامعة انك انت بتطالب بحقك وبالطالب انك تتعلم صح في غروبي وفي شروقي وانا بحلم وانا بجري صدقني مهما كانوا اغلبية مهما كانوا اقوى احنا اللي حنكسب تيجي وترحل مرة اصعب مرة اسهل الزمن يا صديقي العزيز في صالحنا احنا اه حنضطر نخد معارك كتير معركه على كل خطوه و على كل صغر و على كل موقع بس احنا في الاخر اللي حننتصر علشان احنا في اول الماتش وهم بيلعبوا في الوقت الضايع In mij heette mijn lichaam, in